ف َ ل َ ا إ ِ ن َّ ه َ ا لضى َ نزاعه ََّ ة للشوى ََِّ تدعو َُْ من َْ أ َ د ب َ ر َ وتولى ََََّ وجمع ََََ ف َ أ َ و ْ ع ى ان َّ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن َ خلق َُِ ه ن ُ و ع ا ِ ذ َ ا مسه ََُّ الشر َُّّ جزوعا َُ و َ إ ِ ذ َ ا مسه ََُّ الخير َُْْ منوعا َُ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 فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم باماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائلين والذين هم على صلاتهم يحافظون أ و ل ئ ك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك م ه ض ع ي ن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 يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفضون خاشعه أ ب ص ا ر ه م ترهقهم دله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله